و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين كما صليت ربنا على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد أ م ا بعد فالسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و ن ب د أ إ ن شاء الله تعالى مع منهج ا ل ف ر ق ة ا ل ر ا ب ع ة في ك ت الفقه ب أحكام ا أ س ر ا ل الاسلامي إ س ل م ي الفكه ا ل إ اصطلح أ ه ل العلم على تقسيمه إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م ومنهم من قسمه إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م فجمهور أ ه ل العلم يقسمونه إ ل ى أ ق س ا م أ ر ب ع ة وهي قسم العبادات وقسم المعاملات وقسم أ ح ك ا م ا ل أ س ر ة أ و النكاح أ و يسميه بعض المعاصرين ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش خ ص ي ة وقسم يسمى بالحدود والجنايات و ي أ ت ي في هذا القسم باب ا ل أ ق ض ي ة والشهادات إ ل ى غيرها فهذه هي ا ل أ ق س ا م ا ل أ ر ب ع ة على تقسيم جمهور أ ه ل العلم وقسم ا ل ح ن ف ي ة كتب الفقه إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم العبادات وقسم المعاملات ف أ د خ ل و ا في المعاملات أ ح ك ا م ا ل أ س ل أ و ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة التجارية وإجارة يبقى بيتكلم في بيع على المعاملات المعاملات وأحكام الشركات من وشراء إ ل ى آ خ ر المعاملات التي يتعامل بها الناس ويضيفون لهذا القسم ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة أو أ ح ك او م الأسرة أ كتاب النكاح ثم قسم الجهاد والمغازي ويدخلون في ه الجهاد و أ ح ك ا م ه والحدود والجنايات و ا ل أ ق ض ي ة والشهادات إلى الأبواب آخر خلاص ك يبقى اخواني اما ثلاثه اقسام واما ا ر ب ع ة اقسام, والثلاثة أقسام أو الأربعة الأقسام هي تقسيم اصطلاحي والكل متفق على ايراد جميع ابواب المعاملات او العمليات في ابواب الفقه خلاص كلي اخواني مذهب الكتاب وهو المذهب الذي ح ن ا لا الكتاب ب ل وهو وهو م ه ب ا ل ذ ندرس منه هذا الكتاب يتبع مذهب الجمهور نحن ك ل ن ا يا اخواني إ ن الجمهور والذي يسمى ب أ ه ل الحديث أ و بالمتكلمين أ ه ل العلم يقسمون الذين يعملون بالفقه إ ل ى أ ص ح ا ب ر أ ي وهم ا ل ح ن ف ي ة ومتكلمون أ و أ ه ل حديث وهو من دون ا ل ح ن ف ي ة مثل ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة والظاهريه وغيرها من المذاهب التي اندثرت هذا هو الكتاب الثالث بتقسيم الحنابله الكتاب الاول كتاب العبادات الكتاب الثاني كتاب المعاملات الكتاب الثالث هو كتاب النكاح او احكام الاسره يقول المصنف م ر ح الله تعالى كتاب النكاح كتاب النكاح كتاب هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا خبر محذوف تقديره هذا. كأنه قال هذا كتاب النكاح وارح والنكاح ر كري ح يا أخواني م ض ا ف ة إ ل ى ك ل م ة كتاب إ ض ا ف ة تخصيص وتعريف ا ل ا ض ا ف ي لها حكمان ا ض ا ف ة النكره الى النكره ة أمثلا أقول خلاص كتاب نكاح يعني كتاب نكاح ك يعني د ا ل إ ض ا ف ة إ ض ا ف ة ا ل ن ك ر ة إ ل ى ا ل ن ك ر ة تفيد التخصيص ولا تفيد التعريف ماشي ا ض ا ف ة النكره الى ا ل م ع ر ف ة تفضل التعريف والاختصاص خلاص و ك أ ن ه يقول هذا الكتاب خاص باحكام النكاح قوله النكاح هو من باب التغريب هو من لماذا باب التغريب طب لماذا؟ ل أ ن ه سيذكره تحت هذا الكتاب عددا من ا ل أ ب و ا ب التي لها دخل او لها ارتباط وثيق بهذا الباب مثل أ ح ك ا م ا ل خ ط ب ة النظر و ع ل م النكاح ا الطلاق الظهار ا ل ر ج ع ة اللعان باب النفقات باب ا ل ح ض ا ن ة إ ذ ن يا اخواني هذا عدد كبير من ا ل أ ب و ا ب صحيح هل يصح على الجميع أ ن يذكر فيه ك ل م ة النكاح لا طب لماذا سمي باب النكاح من باب, الإيه؟ من باب التغريب ا باب ي ه من ل خلاص؟ بعض أ ه ل العلم يسميه باب احكام ا ل أ س ر ه ل أ ن معظم ا ل أ ح ك ا م أ ي ض ا ترتبط ب ا ل ي ه ب ا ل أ س ر ة طيب الحظ أ ل ي س في باب ا ل أ س ر ة هذا ب ا ب الفرق يعني ايه الفرق الخلع الطلاق اللعان ي هذا ما هو فرق فرق مع إ ن ا يرتبط بها أ ح ك ا م مثل الحضنات والنفقات صحيح ولذلك يسمي هذه ا ل أ ب و ا ب بباب ا ل أ ح و ا ل الشخصيه ة سواء أو أو كانت نكاح طلاء غ ي ر ا وهذا أشمل التسميات لهذا الباب واضح يا أخواني؟ واضحة؟ يبقى عندي كتاب النكاح من باب التغريب؟ أشمل من يبقى عندي ايضا باب احكام ا ل ا س ر ة من باب التغليب بعض اهل العلم ن ط ل ق عليها باب الإيه؟ الاحوال ا ل ش خ ص ي ة وهذا اشمل العناوين النكاح في ل غ ة العرب يعني الضم النكاح في لغة العرب يعني ايه لغة الضم تقول يعني في تناكحت الاشجار يعني إيه؟ انضمت اغصانها الى بعضها انضمت أغصانها إلى بعضها. ماشي وقد يطلق العرب قد يطلق العرب ك ل م ة ا ن ك ا ح على العقد او ا ل و العقد أو الوطن. بمعنى ك ل م ة الوط يعني ج م ا ع اما العقد على ا ل م ر أ ة او الوط م ابن ش ي ا جني ينقل عن ابي ع ل ي ي الفارسي ق و ل ا ق ل تفرق العرب بين الوط والعقد في كلامها فرقا لطيفا فتقول عقد على ا م ر أ ة ف ل ا ن عقدة على فلانة, بنت فلان عقد على فلانه بنت فلان بمعنى ايه لو ا بنت فلان بمعنى عقدة, بمعنى عقدة عليها خلاص قالوا نكح ف ل ا ن ة بنت فلان م ع ن ى ه ايه عقد عن ل تزوجها بعقد ولو قالوا نكح امراته او زوجه انما يريدنا بذلك ايه الوقت طيب في كتاب الله تعالى ف يذكر كتاب تعالى الله ي النكاح ويراد به العقد الا في موضوع واحد في كتاب الله يراد بالنكاح الجماع وهو قول الله تعالى ف إ ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه في س و ر ة ا ل ب ق ر ة و ا ل آ ي ة تتحدث عن ا ل م ر أ ة التي بت زوجها طلاقها فطلقها ث ل ا ث ة فيقول هذه ا ل م ر أ ة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والاجماع منعقد على أ ن الزوج ا ل آ خ ر لو عقد عليها ثم طلقها قبل أ ن يدخل بها أ ن ا لا تحل ايه للزوج ا ل أ و ل يبقى المقصود بالنكاح هنا يا إ خ و ا ن ي الجماع العقد مع الوقت كلاهما خلاص كر يا اخواني يبقى إ ذ ن النكاح في كتاب الله تعالى يذكر ويربه ل العقد فقط إ ل ا في موضوع واحد يربه العقد و ا ل و ق الجماع يعني خلاص وهو قول الله تعالى ف إ ن طلقها فلا تحل له من بعده ها؟ من بعد الطلاق يعني ك ل م ة من بعد معناه من بعد الطلاق حتى ت ن ك ي ح يعني حتى تعقد على رجل آ خ ر ثم يبني بها يدخل بها دخولا صحيحا حتى تنكح زوجا غيره ا واضح كده يا أخواني؟ العلم النكاح بتعريفات كثيرة خلاص؟ التعريفات التعريفات أو كده أهل هذه أشهر هذه طيب يعرف كثيرة من بين من أ ن ه م يقولون العقل د ا ذ ي يحل الذي ا ا الزوجين بالشروط الشرعية العقد ا س ت ت م ع به بين ل يحل الاستمتاع به بين الزوجين بالشروط الشرعيه ة طب سبق إخواني سرق معنا قبل ذلك أ ن التعريفات د ق ي ق ة جدا ويراد بها إ ي ه ويراد بها ضبط الباب فلما يقول العقد عرفنا ا ن ه ايه、عقد. والعقد لا يتم إ ل ا بين طرفين أ و أ ك ث ر ماشي طيب وسبق أ ن العقود ا ل م ذ ك و ر ة في الشرع اشياء العقود ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ش ر أ ش ي ا ء فمنها الوعد هذا إ ي ه عقد إ ذ ا اكد الوعد صار عقدا ماشي و إ ذ ا وثق العقد صار ميثاقا ماشي ف إ ذ ا غلظ الميثاق صار, صار ميثاقا غليظا يعني عندي إيه ا ل آ ن وعد عقد ميثاق غليظ بعد العقد عندي عهد بعد الوعد عندي عهد ي ب ق وعد عهد عقد ميثاق غليظ ماشي الوعد والعهد يلزمان شرعا لا قضاء الوعد والعهد يلزمان ايه في الشرع لا لا في القضاء م ا ش يبقى ي عندي وعد اكد اصبح ايه عهد العهد والوعد يلزمان في, في الشرع ومخالفه الوعد والعهد من صفات المنافقين خ ل ا ص يا اخواني يعني لو وعد احدنا اخر ثم اخلف هذا ص ف ة من صفات المنافقين النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ع ل يقول م السلام ي ا ي ة ا ل م ن ا ف ق ث ل ا ث و ع ل ي ا ل ل س ا منها م اذا وعد اخلف خلاص طيب اخواني هل يترتب على الوعد شيء قضائي لا نحن ا كنا ملزم شرعا لا لا قضاء الا عند مالك عند مالك اذا ترتب على الوعد غرم ها جاز له ان يقاضي يرجع بهذا الغرم عليه ى ا احدهم بسبب هذه ا ل م و ا ع د ة أ غ ا ر ي ملك أ خ ل ف ت يعود عليك هذا عند من عند مالك فالمواعده ة ملزمة ل ك ا عند مالك م ل ز م ة قضاء اذا إ ترتب عليها غر ب طبعا إذا لم يترتب غير غير يبقى ت ت ر عليها ملزم خلاص غير ي غرب المواعده والعهد ملزمان في, في الشرع لا في القضاء و إ ل ز ا م ه ا في الشرع مغلظ ولا غير مغلظ م غ ل ظ ل أ ن م خ ل ف الواحد يسمى منافقا ولا ي ص ن ى منافقا حتى ي أ ت ي ك ب ي ر ة من كبائر الاثم المقصود ص طبعا ا ب ا ل م ن ا ف ق ه ن ايه النفاق العملي النفاق العملي ي يا اخواني عندي وعد عهد عقد و ك ل ا ل ع ق د بين اثنين اذا وثق هذا العقد سمي ميزاقا كيف يوثق يوثق اما بكتابه واما ب ش ه ا د ة واما بايمان او يوثق بها او يوثق ب ك ف ا ل ة بضمان ب ر ه م كل اسمه يخوني توثيق يعني الان لو عقدت مع اخر بيع عقد بيع وكتبت هذا العقد اسمه ايه توثيق اشهدت عليه شاهد يعذب الان بعت بيعا ببيع اجل بيعا اجل. ثم قلت له اتيني برهن حتى تسدد الثمن ده ايه توثيق ايتني بكثير الكثير قلت له ا ل ل ياتي يضمن بك في س ا ع ة سداد الدين هذا توثيق قلت له ا ي ت ن ي بضمين الضمين يا اخواني ليس كالكفيل الكفيل يضمن الاتيان بصاحب ب الدين لكن الضمين هيا ع ماذا ل ه يسدد خ ن ي ميثاق ماشي العقد الوحيد الذي بين الناس يسمى ميثاقا غليظا عقد النكاح الميثاق الغليظ هذا تعاقدك مع الله تعالى بعقد ا ل إ ي م ا ن لكن العقد الوحيد الذي بين الناس سماه الله تعالى ميثاقا غليظا هو العقد بينك وبين ا ل ز و ج ة عقد النكاح يبقى إ ذ ن هو عقد وثق ب ا ل إ ش ه ا د عليه و ا ل إ ع ل ا ن ثم غلظ بذكر كلمه الله, النبي قال واستحللتم بكلمة الله ولذلك سماه الشرع ميثاقا غليظا قال و أ خ ذ ن ا منكم ميثاقا غليظا ورحت يا أخواني إ ذ ا يقول العقد الذي يحل الاستمتاع به يبقى هذا العقد يا أخواني بين الزوج أ و وكيل الزوج وولي ا ل م ر أ ة أ و وكيله هو يجوز إ ن الرجل يوكل عنه من يتزوج نعم النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في آ خ ر زيجه ت ز و ج ا يا مين ميمونة أخواني ن ب تزوجها الحارس ت النبي صلى الله عليه وسلم آ ل ه و في العام السابع ل ل ه ج ر ة في عمره ا ل ق ض ي ة في شهر شوال بآخر أ ز و اخت ج ه الله عليه النبي صلى وسلم أ أ م الفضل بنت الحارث ل ب ا ب ة اللي هي ز و ج ة من العباس بن عبد المطلب مين ا لما ع ع ب ا ا س ل ل صلى الله عليه وسلم لما ن ب ي جاء يتزوجها أ ر س ل لها ابو رافع وتولى العباس العقد خلاص جميل ا ل آ ن في وكيل عن النبي في في وكيل ولا مفيش وكيل, في وكيل. طيب. ايضا يتولى عقد النكاح عن ا ل م ر أ ة الولي لقول النبي لا نكاح الا بولي طب لما الولي ا ة اخواني ت ر ت ي ب ه ا على ت ر ت ي ب العصبات ا ل و ل ا ي ة ت ت ر ي ب ه ا على ت ر ت ي ب العصبات وسيأتي هذا مفصلا عند شروط النكاح فتبدا أ ب ل ب و ة يلي ا ل ا ب و البنوة ي ا ل ل ب ن و ة ا ل ا خ و ة و ا ل ا خ و ة ت ب د أ ب ا ل أ خ الشقيق وبعدين ا ل أ خ ل ه لا ت ب د أ ب ا ل أ خ ا ل أ م ليس من العصبات من ا ل أ ر ح ا ن وبعدين ا ل ع م و م ة وبعدين أ ب ن ا ء العموم هذا هو الولي و أ ب ن ا ء ا ل أ خ و ة قبل العموم طيب هذا هو الولي طيب هل يجوز لغير الولي أ ن يتولى عقد النكاح نعم ب ا ل و ك ا ل ة أ ي أ ح د يعني وكل الخار طب والخار رحم لا اشكال ح النكاح ا اللي العباس مين العباس اختهام ر س من مين للنبي ولي زوجه عقد ده والزوج ا ل أ خ ت ع ص ب ة و ر ح ت ولا لا يبقى العقد الذي يحل كل العقد بين الطرفين هنا العقد سيكون بين الزوج او الوكيل والولي او الوكيل يحل الاستمتاع به ذ ا العقد بين الزوجين طبعا الاستمتاع له شروط شرعيه ة ل شروط شرعية ط بهذا ب التعريف لا يحل للرجل ان يطلب من ا ل م ر أ ة ان تقوم له بعمل ا ل خ د م ة الان المراه أ ة بتكون ب ا ل خ د م بخدمة الزوج طيب التعريفين بيحل بكون بايه بس احنا احنا العقل والخدمة والاستمتاع طيب و خ د م ة المراه لزوجها عقد عليها عقد عليها لم عقدش لم يؤقد عليها يؤقد لم لم ولذلك الجمهور على أ ن خ د م ة ا ل م ر أ ة لزوجها من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب وبعض أ ه ل العلم يقول بالوجوب ويقول هي في مقابل ا ل ن ا ف ق ة الخدمة يقول في مقابل النافقه داخله في ا ل ع ق تعال قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ها بعضهم على و إ ي ه وبما ا ن ف ق يبقى في نافقه ماشي فقالوا ا ل خ د م ة في مقابل ا ل ن ا ف ق الخدمة في مقابل النفق. لماذا أ ث ي ر مثل هذه ا ل ق ض ي ة س ت أ ت ي ليست ا ل آ ن هل يجب على المراه أ أن ة تقدم ان ي الأشياء أكثر ا ل تخدم ي ي اهل الزوج ة في لزوجها واضح ب ل الان ي ة ب ل المصنف ي ب د أ بحكم النكاح النكاح عند أ ه ل العلم أخواني مشروع يعني إ ي ه ك ل م مشروع ة أهل العلم يطلقون ك ل م ة مشروع ويريدون بها ث ل ا ث ة أ ح ك ا م وهذه يفعلها كثير من أ ه ل العلم إ ذ اذا اختلفوا إ جاء لينقل الخلاف في حكم شرعي اختلف فيه الناس يقول إيه مشروعيه كذا بل إن هناك كتاب أ و متن أ ك ث ر من هذه ا ل ك ل م ة جدا وهو متن الضرر ا ل ب ه ي ة ل ل إ م ا م الشوكاني ا ل ش و ك ا ن طلب منه بعض طلاب العلم ان يكتب متنا يكتب فيه ما اتفق عليه أ ه ل العلم أ و جاء نصا في الكتاب و ا ل س ن ة من ا ل أ ح ك ا م خلاص فوجد ك ت ب ماك اسم إيه الدرر, الدرر جاء فوجد كثيرا من ا ل أ ح ك ا م اختلف أ ه ل العلم في حكمها أولا كلمة مشروعية الواجب كلمة عن إيه المستحب المباح فيه؟ يقال فيها ل و مشروع فكتب متر دورا به ي لما وجد هذا الخلاف يكون م ش ر و ع ي ة كذا م ش ر و ع ي ة كذا ليخرجا ه ل ي من الخلاف فهي تدور بين الوجوه وبين الاستحباب وبين الايه خلاص طب حكم النكاح أ ه ل العلم اختلفوا فيه بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب م ط ل ق ة والذي يقول بالوجوب يتزوج ق و ل ي في العمر م ر ة وجوبا أ و بالاستحباب أ و ب ا ل إ ب ا ح ة وبعض أ ه ل العلم فصل في أ ح ك ا م النكاح ماشي فجعل منه الواجب وجعل منه المستحب وجعل منه المباح وجعل منه أ ي ض المحرم ا والمكروه وهذا مذهب ا ل ح ن ا ب ل ا ص ي ب د أ ا ل آ ن المصنف في ذكر أ ح ك ا م النكاح فيبدأ فيقول ب د أ ف ي يسن لذي ش ه و ة لا يخاف الزنا نقف مع كلمة يسن وقد لكن نذكر يسن معناه وقد مع كلمة مرت يستحب لكن متى يقولها م ت أ خ ر ا ل ح ن ا ب ل ة في كتبهم عندنا ك ل م ة يسن و ك ل م ة مستحب إ ن م ا يقولون يسن فيما جاء فيه دليل خاص يدل على ا ل م ش ر و ع ي ة على الاستحباب ا ل ل ي يات فيه دليل خاص يدل على الاستحباب يقول فيه ا ق ن ه يسن طيب ا ل ل ي فيه دليل عام يستحب أ ض ر ب لذلك م ث ا ل ا م و ض ح ا عند الجمع كان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يحب التيام في أ م ر ه كله ويجعل شماله لميت ي ا ك ر ا جميل إ ذ ا دخلت المسجد ف ب أ ي قدم تدخل باليمنه أ ي ن الدليل آه استحباب التيام طيب اذا خرجت من المسجد باي قدم ن تخرج ب ا ل ي س ر و اذا دخلت الى الخلاء باي قدم ن تدخل ت و اذا خرجت منه باليمنه ف ي ن الدليل هذا الحديث العام مش طيب الحديث العام هم متأخل عام كده ليكتبوا الحديث دليل فيه طيب طيب ويقال فيه يستحب ولو سن يستحب ليه والحنابلة جاء لو ولو عندي مسألة سن وقد جاء فيها النص خ ا ص مثل السنن الرواتب من ا ش ي م صلى ا لله عشر ركعات او قال اثنى اثنتي عشر ركعه هذا حديث وهذا حديث الان س ن ة المغرب ا ل ر ا ت ب ة يقال فيها يسن ولا يستحب آه. يسن ولا يستحب يسن طب ليه فيها دليل خاص واضح يقول هو وقد ورحت الان المسنف لك يسن. فيها دليل خاص اذا جاء الدليل الخاص على على على الاستحباب يستحب كده دليل شهوة لك على بمعنى يسن يقول لذي ذي العبارة لصاحب ذ ي يعني شهوة ا ل ش ه و ة وهذا غالب الناس رب العالمين خلق ا ل إ ن س ا ن وجعل فيه غرائز غالب هذه الغرائز هذه تحفظ ح ي ا ة الناس على ا ل أ ر ض أسباب فمن هذه ا ل أ س ب ا ب غرائز تميل به إ ل ى ا ل ش ه و ة ش ه و ة الطعام الشراب خ ل النساء ص ا هذه غرائز يعني ايه غرائز, غرائز ط ب ي ع ي ة الانسان ممكن م ا يجوع ش لا د ه بيجوع عشان ك ا ي ي أ ك ل لا ب يعطش لا ن ك ا ي ه ب يشرب لماذا جعلت في هذه ا ل غ ر ي ز ة لحفظ النوع الانساني عشان يعيش طيب وكذلك جعل الله تعالى فيه ميلا فطريا الى النساء وجعل في ا ل م ر أ ة ميلا فطريا الى الرجل غ ر ي ز ة طب لماذا؟ لبقاء م ا ا ذ ل النوع ا ل إ ن س ا ن ي إ ذ ا هذه الغريزه ة ل ا وظيفة لها ي س ل وظيفه ة ل ا والشرع ظ ي ف ة و قد جاء بربطها كثير من الناس غفل على أ ن هذه الغرائز إ ن م ا جاءت لحفظ النوع البشري فجعلها غايات ف أ ف س د دنياه واخرته وفي مقابل ذلك إ ن كان من حل فنعم و إ ن كان من حرام أ ي ض ا نعم مع إ ن الطعام والشراب هذه انما ل غ ز ة إ وضعها ليه؟ لحفظ ي ل الحال البشري ة وهذا لا يعني أ ن ن ا نحرم الطيبات من الرزق كذلك الله تعالى جعل غ ر ي ز ة الناس إ ل ى النكاح إ ل ى الجماع إ ل ى المراه الميل الطبيعي الفطري وكذلك المراه الى الرجل غ ر ي ز ل يحفظ بها النوع الانساني إ ن س ي فلذي يقصد بها الغريزة ل هذه شهوة بها ا إ ن ي بتركيب الغريزة يبدأ التكليف إخواني التكليف ي ة قلت تعالى ر هذه الله جعل قلم ج بهذه ا ل ش ه و ة و إ ن م ا يعبر بعض أ ه ل العلم عن ذلك فيقول وقلم التكليف يجري عند وقوع البليه العظمى البليه الابتلاء وهي تركيب ا ل ش ه و ة ف إ ذ ا ركبت هذه ا ل ش ه و ة وهذا الميل الفطري في ا ل إ ن س ا ن جرى قلم التكليف ف قبل ذلك بيجري قلم التكليف لا بل بيجري قلم ا ل إ ث ا ب ة قلم يكتب الحسنات لكن ليس هناك قلم يكتب السيئات بتركيب الشهوه في ا ل إ ن س ا ن ا ل ب ل ي ة العظمى لاختبارهم لنعلم أ ن هذه ا ل ف ت ن ة من أ ش د الفتن إ ذ ا ركبت في ا ل إ ن س ا ن ج ا ر ا ل ق كولم فكتب على الناس ما يقعون فيه فيقول المصنف يسمي لذي شهوه ذي شهوه هذه أخواني لا يفهم منها ان بعض الناس غير ذي شهوه لا كل الناس ذي شهوه إلا يبقى إلا يبقى ذ ه الا س ت ث ن ا ء و أصل ه ص ل تركيب ا ل ش ه و و إ ل ا هذه استثناء فليس قوله يسن لذي شهوه لا يفهم منها أ ن بعض الناس غير ذي شهوه هذا أ ص ل ليس ل أ ص استثناء ا من الاصل ي قال لي لا يخاف الزنا يبقى يسن لذي شهوة لا يخافه لا شهوة الزنا يعني ايه لا ي ا الزنا ها ف لا يعني ي ط و ق الى الجماع يعني ولو كان شابا ط ق ي ا صالحا يغض بصره ولا يستمع الى ما يميل به الى, ما يميل به إلى المحرم طبعا كبير اخواني فرق كبير جدا بين من يتعرض بين من يتعرض من ل ل ن غ ر ي ا ت التي تثير فيه ا ل ش ه و ة وبين من من لا يتعرض لمثلها ل كل الناس صائم في رمضان صحيح متى يشتد جوعه ا ل إ ن س ا ن قرب المغرب لما يشم ر ي ح ة ا ل أ ك ل مشكلة طب ليه طب ل أ ن ا ل آ ن ا ل غ ر ي ز ة طلبت الجوع ووجد مثير من المثيرات ماذا فعل المثير حرك هذه ا ل ش ه و ة في نفسه يسيل لعبله او يرى طعاما مع جوعه مثير أ ض ر ب و لذلك مثالا ب أ ح د أ ب ن ا ئ ي ر أ ي ت ه في مثل هذا كنا نعوده الصيام كان في ا ل س ا ب ع ة أ و ا ل ث ا م ن ة من عمري أ ش د اللحظات عليه قبيل المغرب بعشر دقائق ل م ا ا ل أ م ب ت ع د ا ل إ ف ط ا ر وبعدين تضع التمره أ م ا حتى إ ن ه في م ر ة من ا ل م ر د ك عايز يفطر قبل المغرب لماذا يا اخواني مثير من المثيرات ولذلك جاء الشرع ب إ غ ل ا ق هذا الباب كيف يغلق هذا الباب جعل الزنا محرما لذاته وحرم أ ش ي ا ء تحريم الوسائل سدا للذرائع فحرم النظر قال وكل المؤمنين يغضوا وقال وكل ا ل م ؤ م ن ا ت ي غ ض ض طب ل ي ل أ ن النظر بريد مثير من المثيرات اللي بتحرك غ ر ي ز ة هي ف ط ر ي ة في ا ل إ ن س ا ن و ل ا هناك إ ن س ا ن قد نزعت منه هذه ا ل ش ه و ة هذه ا ل غ ر ي ز ة لا الفرق بين ا ل إ ن س ا ن والملك هذا ا ل أ م ر ا ه و الغرائز هذه الغرائز م و ج و د ة تجاهلتها بعض ا ل أ د ي ا ن المحرفه مثل النصرانيه فوقعوا فيما وقعوا فيه ا يأ... ل إ س ل ا م ي أ ت ي ويرعى هذه الغرائز فلا يعرض ا ل إ ن س ا ن لمثير خلاص تخضعنا الخضوع الخضوع أخوة الخضوع يقول ولا تخضعنا بالقول طيب لأن بالقول بالقول بالقول ليس التميم الكلام الخضوع بالقول اللين أكلمك يا أبدا أنا كلامي طيب يعني إيه يعني إيه يا أبدأ. ليس في الكلام. يعني اللين. أنا أكلمك وأليم في كلامي معك فهي تكلمه ك أ ن ه محرم ه خضوع بالقول وحرمت بالقول يتكسر في ا لا ك ل م وتغنج ل الخضوع ا بالقول هو ليه ليه الكلام تكلمه ك أ ن ه محرم حرمت الخلوه ة يبقى يا أخواني إذا ذ ا الفد كل من إيه زريع يبقى يقول ب ى ي ق لك ي س ن ي لذي شهوه لا يخاف الزنا لا لا لا لان المثيرات الغريزه نفسه العند في ا ا في ل مركبه لغير أ ن ا ل ر ز ة م ك ب ة لا م ر ك ب ة مركبه لا ي ت ج ا ه ل و ا ل ش ر ح قال لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء انكحوا ما طاب لكم طاب يعني مثنى وثلاث ورباع مش كده اين موضع الشاهد الامر الامر الامر هنا الوجوب ولا الاستحباد ع <تصفيق> امر ي يعني الوجوب أنت ت ز و ج كما م واحد أ ا س ت ح ب ا خلاص كده يا كده خ وبعض ن ي و أ ه ل العلم يقول ا ل إ ب ا ح ل أ ن ا ل أ م ر اثنين ا خ و ي فانكيحوا ما, ما طاب لكم من النساء ا ي مثنه وثلاث وإيه؟ ورباع وقول الله تعالى وانكحه زوجه الايانه أ ي م الايم أ ي م يا من لا زوج له منكم من والصالحين من عبادكم و إ م ا ئ ك م ي ب قال ى عمره وقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا معشر الشباب هذا النداء ينادي يا الشباب ولماذا خص الشباب بهذا النداء لان ا ل غ ر ي ز ة في الشباب اقوى من عند الشيوخ فيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه ا ا ت يعني ي لا هنا القدره الماليه ة من ا استطاع منكم ا ل ب ا ء ة يعني نفقات الزواج فليتزوج طب ل ي ق ن ي الشاب لما يستطيع الباء يتزوج عشان يجتمع له أ م ر ا ن ا ل آ ن رب العالمين ركب فيه ا ل غ ر ي ز ة فيجتمع له أ م ر ا ن أ م ر شرعي وهو ولا تقابل الزنا هذا ا ل أ م ر الشرعي الذي يمنعه من الوقوع في هذه ا ل ف ا ع ش ة و أ م ر آ خ ر يوافق هذه ا ل غ ر ي ز ة قال له ايه ا ل ف ط ر ة التي خلق الناس عليها فليتزوج خ ل الامر ص يبقى ا الشرعي والامر الفطري الذي يسكن هذه ا ل غ ر ي ز ة في نفسه يبقى اجتمع فاعناه ولذلك في اخر الحديث كله ايه فانه اغض ك أغض لافعل م ة تفضيل صح طب معنى كلمه ة أغض إ ن غض و ل اغض مفيه في ه غض فيه غض, غض. غض للبصر لكن الزواج لما ي أ ت ي ويسكن ا ل غ ر ي ز ة يبقى نظر لان يتوجه إ ل ى ا ل ا م ر أ ة فيصير أ غ ض بعكس الشاب هو سيغض ب ا ل أ م ر الشرعي لكن ا ل غ ر ي ز ة قد تغلب فتجعله إيه؟ ينظر لما حرم الله فلما ياتيه ا ل أ م ر الفطري ا ل ل ي يسكن الغريزه اغض طيب واحسن افضل إيه؟ مش كده؟ ايضا ص ي غ ة مبالغه ة ن ا تفضيله طب معنى ك هي ان كان ف ه فيه احصان احصان لكن قبل ذلك للفرج ولا ما فيش يتزوج、أحسن. طب ليه؟ ا ل أ م ر الفطري جاء مع ا ل أ م ر الشرعي فاجتمع فصار أ ح س ن ل أ ن الزواج سيجعله يصرف هذه ا ل غ ر ي ز ة فيما أ ح ل الله يبقى سكنها وما سكناش ه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ف إ ن ه أ غ ض للبصر و ا ح س ن ه ل ل ف ر ذلك و ا ل آ ن اجتمع له أ م ر شرعي وامر إيه؟ فطري جميل طيب ومن لم يستطع من لم يستطع ده عنده أ م ر ايه شرعي مش كده لا بد بجوار ا ل أ م ر الشرعي من أ م ر آ خ ر يعينه حتى يكون أ غ ض واحسن فرب العالمين أ ع ط ا ه أ ي ض ا أ م ر ا فطريا لكن ب ص ي غ ة شرعيه ة إ ي هو و بقى إ خ الجوع ن ي ا يجعل الجسم لا يصرف ا ل م ا د ة التي فيه إ ل ا في ا ل ط ا ق ة ا ل ل ا ز م ة من ا ل ح ر ك ة والعمل والنشاط ا ل ط ا ق ة ا ل ز ا ئ د ة بعد ذلك بتتحول ل هذه ا ل غ ر ي ز ة ف ا ل آ ن لما يكون جوع ده يكون أ م ر فطري لكن أ ع ط ا ه له في ص ي غ ة ش ر ع ي ة ي ث ا ب عليها وحتى يقوي أ ي ض ا ا ل أ م ر الشرعي قال فعليه بالصوم الصوم يعمل في ايه هيضعف البدن نحو هذه ا ل غ ر ي ز ة ط ب دي واحد ا ل أ م ر الثاني الصيام الرجل أ و من صام يطيع الله في صومه ولا يريد أ ن يجرحه فيحافظ ب عليه إ ذ ا ترك المباح سيترك الحرام أ ق و ى ا ل أ م ر الشرع و ا ل أ م ر ليه الفطر اجتمع ب ر د ه ومن لم يستطع فعليه ك ل م ة عليه بالصوم هذا اسم فعل أ م ر يعني فليلزم الصوم ف إ ن ه له وجاء إ ذ ا صام الصوم يكون ضمن السبب ي اليهودي الوجاء, الوجاء؟ الاختصاص الخاصيه هل يفكروا فيما حرم الله لا طب ليه؟ ل ا ا ل غ ر ي ز ة مش س ش غ ا ل ة الجسم لا يعمل هذه الغريزه ة ذ ه ا لا غ ر ئ ز لا ت ص ا ر إ ل ا بمثيرات غ د ب تشتغل الجسم في فالغدد هذه ت ص ا ر ف ي الجسم بايه مش ب ا ل ط ع ا م ا ل ط ع ا م سيغذي هذه ا ل غ عند ا ل م مبيضين مش ر أ ة كده ل و ا ل م ب ي ض ي ن دول جاءوا في سن ا ل ي أ س وما ع ا د و يفرزوا ب و ي ض ا ت الغذاء لن يصير هذا ولذلك ا ل م ر أ ة في سن ا ل ي أ س بيحصل إيه تسكن شهوته تقل ليه الغذر مشتغلش كذلك الرجل ا ل خ ص ي ت ا ن هما ايه موضع الإيه؟ فانه له جاء خصاء مش كده يعني ايه يبقى الان يضعف بيحدث الطعام الذي يقل ي الطعام البدع ان يصاب في مثل هذا فانه له جاء يبقى ايضا ش س ع في الامر الفطر وامر الايه شارع. فيتزوج ل يتزوج فعل مضارع دخلت عليه لام الامر لما يدخل على فعل مضارع لام الامر هذه ص ي غ ة من الصيغ التي تدل على اما الوجوب او الاستحباب اما الوجوب واما الاستحباب الاصل فيها الوجوب وتصرف ا ل الوجوب الى غيره ب ا ل ق ر ي ن ة هنا للاستحباب طيب قال وقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ن ي أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا هو حديث ا ل ث ل ا ث ة ا ل ذ ي ن ثلاثة ر ا ه د الذين طافوا ببيوت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خلاص أخواني هؤلاء الثلاثة يا كده رغبوا في الاستنان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وكان فيهم س ن ة ا ل ع ب ا د ة ا ل ش د ي د ة فلما مروا ب أ ب ي ا ت النبي س أ ل و ا عن عبادته ف ك أ ن ه م تقالوها تقالوها قليلة قليلة أرأوها قليل عبادة النبي قليلة في أنظارهم طيب عبادة النبي الليل يعني في طيب في قيام هيكون إيه إ ن ربك يعلم أ ن ك تقوم آ ل ن ا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم نصف الليل ف إ ن فطر فثلثه ف إ ن نشط ف إ ل ى ثلثي الليل هذه ب ا ل ن س ب ة لهم ق ل ي ل ة وكان يصوم الاثنين والخميس و ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر وفوقها تقول ع ا ئ ش ة ما كنا نشاء أ ن نرى النبي صائما ً إ ل ا ر أ ي ن ا ه وما كنا نشاء أ ن نرى النبي م ف ت ر ا إ ل ا ر أ ي ن ا ه وما كان يصوم شهرا قط غير شعبان يبقى الصيام إ ي هذا ه حال لكنهم ماذا تقالوها مع الجهاد و ا ل د ع و ة طب لماذا وجدوا في أ ن ف س ه م ف و ر ا ت الشباب ط و ق إ ل ى ع ب ا د ة الله تعالى وحده وانقطاع عن الدنيا الثلاثة النفر منهم من قال لا اتزوج النساء خلاص ومنهم من قال اصوم ولا افطر ومنهم قال اقوم الليل ولا انام طب لماذا لا اتزوج النساء حتى افكر ل ل ل ع ب ا د ة ما يشغلني احد عن هذه ا ل ع ب ا د ة لا ز و ج ة ولا ولد لأن وراء الزوجة إيه؟ الولد وراء ايه ف أ ت ف ر غ ل ل ع ب ا د فقال النبي إني أ ت ز و ج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي السنه لم نعن الطريق فليس مني وهذا ت ب ر ؤ من النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك ا ل ت ب ر ؤ هنا اخراج عن ا ل م ل ة لا فليس على طريقته نستكن ان شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من المدخل الذي وضعه المصنف و ب د أ فيه ب أ ح ك ا م النكاح ف ب د أ بالحكم ا ل أ و ل وقال يسن بل الاستحباب ل ا ويسوق ا ل آ ن بعض ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى التي تدل على الاستحباب قال وقال ابن عباس لسعيد بن جبير تزوجت ف إ ن خير هذه ا ل أ م ة أ ك ث ر ه ا نساء رواه أ ح م د والبخاري إ اين ن أ ي الشاهد في النص قوله تزوج ثم بين له ا ل خ ي ر ي ة في ا ل أ م ة قال ف إ ن خير هذه ا ل أ م ة أ ك ث ر ه ا نساء قد يشير بذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ن ه أ ك ث ر ا ل أ م ة نساء خلاص ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له تسع ن س و ة في وقت في وقت واحد ق ت و هذا الحكم ا ل أ و ل وهو الاستحباب قال ويجب على من يخافه يقول إخواني يستحب ق و الأول ل إخواني ي خلاص الاستحباب وهذا حق في ذي الشهوة يعني صاحب الشهوة صاحب ا ل ش ه و ة الذي لا يخاف الوقوع في الزنا الثاني أخواني قال ويجب على من يخافه يعني ويجب الزواج على ذي ا ل ش ه و ة الذي يخشى أ ن يقع في الزنا قال أ ي يخاف الزنا بتركه من رجل أ و ا م ر أ ة في قول ع ا م ة الفقهاء خ ل اذا ص ك ط ا ق ة طاقة للنساء أ و ط ا ق ة للرجال وخاف ش على نفسه الوقوع ا في الزنا وجب عليه, عليه الزواج إ ع ف ا ف ا لنفسه قال في قول عامه ة ا ل ف ق الفقهاء, عامة الفقهاء وهذا فيه نوع من نقل ا ل إ ج م ا ع لكن هو يحرص لنفسه فقد يكون من الفقهاء من لم يقل بهذا ف إ ذ ا يكون قوله ع ا م ة الفقهاء يعني أ غ ل ب ه م قال قاله في الشرح من اللي قاله في الشرح عبد الرحمن قدامة الاسم مش المغني على المقنع قدامة بن ابن الذي قاله الشرح كتابه الشرح الكبير لا على على في في إيه عبد له متن في مذهب الحنابله اسمه ايه؟ المقنع وهو الذي اصطل منه دليل الطالب دليل الطالب اشطل من, من المقنع متن المقنع كتبه عبدالله بن ق د ا م محمد ثم شرحه ع د د من الشراع فكان ممن شرحه ا ل م ر د ا و ي في كتاب له اسمه الانصاف خلاص هذا الانصاف صح ح به المذهب من كتاب المقنع وفي غيره من الكتب وذكر المختار فيه لكنه شق كبير يقع تقريبا من ثماني الى عشر مجلدات خلاص فلما كان ذلك طلب منه بعض طلاب العلم ان يختصره فاستل منه كتاب اسمه التنقيح المشبع المقرع قال ابن قدامى كان ذكر في الرواية والروايتين والوجه والوجهان التنقيح المشبع جاء للرواية والروايتين والوجه ذكر المذهب وذكر في ففي ب ر و ا ي ة واحده ع ب د ا ل ل بن قدامى في ك ت ا ب المقنع قال فيه برواية واحدة فاصبح ي ه ب ر و ي ة واحدة فرن ف يذكرهم أ لا يستغنى بالتنقيح المشبع عن المقنع فكان طلاب ا ل ع م ي ه يمسكون الكتابين ف ي ق ر ؤ و ن المقنع ف إ ذ ا كان هناك روايتين قراوا ايه ل الحنبلة البهوتي وجمع بين مقنعي بن ق د ا م ة والتنقيح المشبع للمرداوي في كتاب س منتهى ا م الارادات إ ر د ا ا ت منتهى ل إ اسمه الإرادات, اسم منتهى الإرادات في الجمع المقنعي والتمقيح المشبع والتمقيح وزيادات الكتابين المسائل, المسائل التي يحتاجه المسائل التي منتهى جمع بين بين في بعض بعض وز وحذة لا إليها يحتاجوا إليه. من منتهى ا ل إ ر ا د ا ت استل كتابين أ و متنان زاد المستقنع ودليل الطالب دليل الطالب م ن المقنع لكن هو اعتمد اعتماد اساسي على, منتهى الإرادات. وكذلك زاد اعتمد اعتماد أساسي على إيه منتهى ا ل إ ر ا د ا ت خلاص هذا المقنع لابن قدامه شرحه ابن أ خ ي ه اللي هو عبد الرحمن بن قدامه في كتاب سماه الشرح الكبير خ ل الشرح ص ا الكبير دي كان له ي ط ر ي ق ة ع ج ي ب ة ش و ي ماذا فعل وجد أ ن عمه شرح متن الخرافي وله كتابه المقنع ولم يشرح ف أ خ ذ شرح عمه على متن خرقه ف ش ووزع الشرح العام على, على متن المقنع ثم وجد مسائل لم تشرح فشرحها ووجد بعض ا ل أ د ل ة ا ل ض ع ي ف ة فقواها ب أ د ل ة ق و ي ة ف أ ص ب ح الشرح الكبير هو ا ل م ب ن ي وزياده الان صاحب, صاحب منار السبيل شرح دليل ا ل ط ا ي ب دليل الطالب, الطالب مستلل منه؟ منتهى ا ل إ ر ا د ه ينتهي نسبه في ن في المقنع يعني دليل الطالب ا خ ت ص ر للمقنع ي ل في ا ل ح ق ي ق ة صحيح ووجد عبد الرحمن بن ق د ا م د شرح المقنع بشرح ع م ه على المغني فاختصر منه منار السبيل ليس معنى اختصاره من الشرح الكبير أ ن ه لم يستفد من غيره من الكتب بل استفاد من غيره من الكتب لكن غالب الاعتماد عليه على الشرح الكبير فستجد له كثيرا ما يقول قاله في الشرح واضح كده جميل قال ل أ ن ه طريق إ ع ف ا ف نفسه وصونها عن الحرام يبقى يجب لماذا ل ل إ ع ف ا ف يجب ع ل ي ه ان أ تتزوج ولي ه ا يزوجها ولا حرج ع ل ي ه ان أ ت ع ر ض نفسها على ص ا ح ب ت ن بشر ط أ م ن ي الامني فيت وعندنا حديث الا الواهب ة م ق ي د ب ص ا ح ب الدين ولا ت ا ش ا ل ف ت ن ي بلتني ا ن ه وصاحب ديني اخواني ملك ليس、معصومة. يبقى معصوما تعرض نفسها على صاحب الدين تعرض زواجها منه بشرط أمن ان الختمه ويفضل أ ن يكون القائم هذا الولي يبقى هذا الحكم الثاني يا إخواني الثاني <تصفيق> الثالث قال ويباح ويباح الاستحباب قال هذا شهوة له ويباح لمن لا شهوة له الحكم الأول الوجود الثالث لا لمن لمن لا كالعنين من لا ي أ ت ي النساء اما عجزا وحسا واما زهدا اما ن يكون عاجز عجل حسي او لا يريد النساء زهدا خلاص اخواني يا كده لكن بشرط اخبار الولي لانه لو وجد ع ن ي ن يجوز للمراه ن تفسخ ولا لا واضح لو وجد عينين ب ع ن ه انه عاجز عجزا حسيا قال ولكبير ا يبقى ايضا يجوز لمن للكبير قال لعدم منع الشرع منه لكن يكون ب ا ل إ ع ل ا م يبقى هذا الحكم الثالث ا ل أ و ل الاستحباب الثاني الوجوب الثالث الاباحيه إ ب ح ط ي يقول ويحرم يعني ويحرم ه ذ هو ا ل ك م الرابع قال ويحرم بدار الحرب يحرم بدار الحرب ما معنى ك ل م ة دار الحرب الدور يا اخواني تنقسم إ ل ى قسمين دار إ س ل ا م ودار دار كفر إ س ل ا م ودار كفر, دار إسلام ودار كفر. دار ا ل إ س ل ا م التي تظهر فيها شعائر ا ل إ س ل ا م ويعبر بعض الفقهاء بقولهم يظهر فيها الحكم ا ل إ س ل ا م ي الحكم ا ل إ س ل ا م ي ليس كما يتبادر ا ل أ ذ ه ا ن أ ع ظ م شعائر ا ل إ س ل ا م ا ل أ ذ ا ن فالدار التي يظهر فيها التي ا ل ل يظهر م م س و ن إسلامه ويعلوها هذا كن دار ايه إسلام دار المسلمين ه ذ الدار الثانيه دار الكفر والتي وهي الدار التي يغلب عليها الكافرون خلاص دار الكفر تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م خلاص او الى قسمين نحن الان ا س ن أ خ ذ ب ا ل ق س م ة ا ل ث ل ا ث ي ة لانها اوضح في الذهن واحد دار عهد د الاولى يا إخواني دار عهد. دار عهد هذه اللي اخواني بينها وبين عهد عهد هذه المسلمين、عهود. والعهود في ا ل إ س ل ا م بيننا وبين دور الكفر و ا ح د ة من اثنين و اما ح د ن عهد مقيد يعني مقيد مقيد بسنوات و ق ت سبع سنوات عشر سنوات أ و عهد مطلق يعني عهد مطلق غير مقيد عهد مطلق مفتوح خلاص ولا يجوز أ ن يكون العهد مؤبدا يعني مؤبدا لا ينتهي باسمها دار العهد ومثالها عهود النبي مع اليهود وعهوده مع قريش منها عهد مقيد كان في صلح ح د ي ب ي ه لعشر سنوات وعهد مطلق كان مع اليهود يعني ايه مطلق لا يحدد فيه سنوات هذا في ا ل م د ي ن ة هذه الدار ا ل أ و ل ى هذه دار حرب دار كفر لكنها إيه؟ صارت دار عهد بن معاهده الدار ا ل ث ا ن ي ة دار الزنا ر دار الزم وهي التي جرى فيها بين الكفار وبين المسلمين عقد الزنه وهو عقد الزنه عقد مؤبد عقد ا ل ي ع ق د ي ا ا خ و ن ي مؤبد يعني مؤبد غير مقيد لا بسنوات ولا مطلق ده مؤبد لأحد انهاءه لا يجوز طبعا له شروط ودار العهد لا شروط د و ل دارينه الدار ا ل ث ا ل ث ة دار الحرب وهي دار الكفر التي اعلنت الحرب على اهل الاسلام الدار ا ل ث ا ل ث ة يا اخواني ايه دار الحرب دار الكفر التي اعلنت ها الحرب على أ ه ل ا ل إ س ل ا م خ ل ا ص هنا المصنف يتكلم ع ل ى أ ي ح ق ولا دار العهد لا دار ا ل ز م ه لا لكن ي ت ك ل م عن دار الحرب وهي دار الكفر التي أ ع ل ن ت الحرب على دار الاسلام ل أ ن يسهل ان ي أ خ ذ و ه وزوجه وولده عبيد دار, الحرب دار العهد ودار الزنا دار امنه الكلام هنا د ا ر ايه ا ل ح ر ب <تصفيق> ع ر ف ن ايه ما يعني كده دار الحرب قال و ي ح ر م بدار الحرب لغير ض ر و ر ة طب لو كان هناك ض ر و ر ة ي ح ر م ولا يحرم؟ لا يحلم ايه هي الضروره ان انه يخشى على نفسه الوقوع في الزنا قال نص عليه في ر و ا ي ة ا ل أ ث ر م ا ل أ ث ر م هذا يا أخواني محمد بن هاني صاحب أحمد معلش أحمد معلش بن ه احمد ن ي وليس م بن صاحب أصحاب يبقى هاني كان من أذكياء أصحاب الحديث خلاص يبقى نص عليه أذكياء الحديث خلاص رواية الأسرم يبقى الأسرم في أحمد نص على إ ن احمد إيه قال إ ن ه يحرم في دار الحرب قال في روايه ا ل أ ث ر م وغيره قال من أ ج ل الولد لئلا يستعبد ع ش ا ن إ ي ه ما يستعبدش الولد قال ف إ ن اضطر لو اضطر للزواج إ ي ه ل أ ب ي ح له نكاح مسلمه لما ينكح, ينكح من مسلمه ة طب ل ي لماذا ي ن ه ح من د ي ن م ويستكثر أ ه ل الكفر بولده م ا يغلب في ر ه ف دار حرب لو نكح م س ل م ة الشرط الاول ل ا ن ينكح من كل ضروره ة الثاني ان المسلمة. الثالث وليعزل عنها لماذا يعزل عنها حتى لا يكون له الولد الذي ي س ت ع ب ل لكن المسلمه م و ج و د ة موجودة في دار الحرب يبقى هي وهو ايه وهو ش أ ن ه م ا واحد خ ل ا ص ا ل ا ق ا م ة في دار الحرب يا قاني لا تجوز ا ل ا ق ا م ة ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة في دار الحرب لا تجوز هذا يقيم إ ق ا م ه غير ا خ ت ي ا ر ي ة إ م ا ل أ ن ه لا يستطيع ا ل ه ج ر ة أ و هو أ س ي ر ف ا ل آ ن يتزوجها ويعزل عنها ولا يتزوج منه خلاص قال وأما الأسير、حاضر. قال وأما الأسير وأما حاضرة وأما هذا مقيم إ ق ا م ة ج ب ر ي ة لا يستطيع ا ل ه ج ر ة في واحد ت ا ن ي أ س ي ر قال فظاهر كلام أ ح م د لا يحل له التزوج ما دام ن ي ق اسيرا قاله أي في باب آ خ ب الجهاد فلماذا نقله المصنف هنا في كتاب النكاح ل أ ن ليه تعلق ب ه ب أ ح ك ا م النكاح خلاص؟ يبقى ذكر المصنف ا ل آ ن من أ ح ك ا م النكاح كالحكم ا ر ب ع ة أ ح ك ا م ا ل أ و ل الاستحباب الثاني الثالث الرابع التحريم لما انتهى المصنف من ذلك يذكر ا ل آ ن من التي تتزوج يعني الشروط الواجب توافرها أ و المستحب توافرها في ا ل ز و ج خلاص قال ويسن نكاح ذات الدين يعني ا ل آ ن إ ن استحب له أ و وجب عليه أ و أ ب ي ح له ايه يتزوج من التي يتزوجها ب د أ قال يسن نكاح ذات الدين طب لماذا س ي ج ي ب ه قال لحديث أ ب ي هريره م ر ف و ع ة تنكح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ق ر و ا النبي تنكح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع ه هذا اقرار على هذا النكح لاربعه ه ه ذ ل أ اقرار ولا وصف لواقع واضح ص ف و ا ق ع كثير د هذا ليس إ ق ر ا ر ا لكن وصف لواقع يقول الناس ينكحون ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع صفات ف إ م ا أ ن ينكحها لمالها ل أ ن ه ا ذات مال أ و ينكحها لحسبها يعني لنسبها ح س ب ه ا ي ع ي ل ن س ي ب ة في وسط الناس ذات رفع و ش أ ن في وسط الناس واما أ ن ينكحها ل أ ن ه ا ج م ي ل ة في وسط الناس أ و ينكحها لدينها ل أ ن ه ا ص ا ح ب ة دين يبقى هذه أربعة خلال يتزوج أربعة هذه لأجلها خلال الناس قال النبي فاظفر يعني فز فظفر بذات الدين تربت يداك ك ل م ة تربت يداك مثال العرب تقوله ولا يريدون ظ ا ه ر ة العرب تقول هذا المثال ولا تريده ظاهرة. أحيانا يا أخواني العرب ن أخواني ا يا ا تقول بعض ا ل أ م ث ل ة وتريد بها التمدح فيخرج المدح في س و ر ة ا ل ذ ن يعني مثلا لو وجدوا فارس من الفرسان يقاتل بشجاعه فيقتل عددا كبيرا من العدو يقولون إيه قاتله الله من فارس الله قاتله الله, من فارس. أنا قاتله. لكن قاتله الله من فارس انما يريدون بها تمدحه و ك أ ن ه م يقول أ ع ا ن ه الله خلاص ومن ذلك المثال الموجود فيه التصقت بالتراب إ ذ ا التصقت اليد بالتراب هذه معناها دعوه بالفقر هل هي م ر ا د ل المراده ا ا ي عكسها يعني اغناه الله يعني لا تلتصق يده و ا ل ت ر ا ب وضحت هذه من كلمات العرب التي لا يراد بها معناها ومنها انهم كانوا يسمون بالعكس تفاؤلا يعني مثلا الصحراء كانت م ه ل ك ة للعرب لان من لا يعرف فيها العلامات ت ه ى وهلك ل أ ن الصحراء ليس له معالم فكانوا ي أ ت و ن في الصحراء ويهتدون بالنجم أو ب العالم يعني الجبل طب ا ل ج ب ل كلها شكل ب ع ض وعن يمين الجبل, الجبل ام عن يساره أ م أ م ا م ه أ م خلفه يحتاج لإيه؟ لحاذق ولذلك كانوا إ ذ ا سافروا اخذوا معهم إ ي هاديا ه يعني ايه هاديا, يعني هادياً واحد عرف ا طرق الصحراء النبي لما خرج في الصحراء عمل ايه اخذ معه ابن اريكا هاديا عرف ا الطرق م ش ك د ه ط ياكلوا مثل هذه الصحراء ولا يسمونها صحراء مهلك م ي س و ن ه ا لك مفازه مفازة عن ي يعني من دخلها فاز مع انه م ب يعتقد ان من دخلها هلك يجد واحد رجلا قد لدغته عقرب او ح ي ة هذا في الغالب كان يموت فماذا كانوا يسمونه مش ل د ي خ سليم وارحم ولا لا قول النبي تربت يداه أ و تربت يمينه معناها أ غ ن ا ه الله خ ل اين ص كده موضوع الشاهد فاظفر بذات الدين خلاص هذا الحديث يحتاج لموضوع م ح ا ض ر ة لكن ليس في الفقه قال ولمسلم ل معناه من حديث جابر الأولى يقول متى يفوز بذات الدين إ ذ ا تعارضت هذه ا ل أ و ص ا ف مع بعضه إ م ا أ ن يتزوجها للمال و ح د ه أ و للجمال و ح د ه أ و للنسب و ح د ه أ و للدين و ح د ه إ ذ ا تعارض هذه ا ل أ و ص ا ف ياخذ ص ا ح ب ة الدين طيب لو خلاصة اجتمعت خلاص يعني ا ل آ ن لو عندك ذات دين وذات دين ح س ي ب ة ص ا ح ب ة مال وجمال يأخذ مين واضح ك د هذه يبقى ه لا تتعارض ف إ ن تعارضت فاذا بالذات الدين ان لم تتعارض أخذها、المجتمع. خلاص ذات وإيه مجتمعا قال الولود تكون ذات دين وإيه؟ وولود يعني لا تكون عقيما ط ب لماذا ل أ م ر ي ن امر شرعي و أ م ر غريزي ف أ م ا ا ل أ م ر الغريزي ف ا ل إ ن س ا ن ركب الله فيه تعالى الطوق للولد خلاص كده يا اخواني حتى إ ن الولد فتنه من الفتن قال الله تعالى إ ن م ا اموالكم و أ و ل ا د ك م فتنه ة يعني ي إ فتنة يعني ل أ ج ل ولده يفتن بهم فيترك الواجبات في الشرعيه او طريقها في الحرام كده يعني أنا أتصل بيقول الولد ماذا ف ت ن فتنة اذا ي ق و ن الامر الغريزي ان تكون ولودا عشان ت و ط ي هذا الامر الغريزي الانسان يحبه إيه؟ الولد يحب ه العقد و ل ل د يحب ا خلاص ولامر شرعي وهو واحد اعمار الارض اثنين تكسير نسل المسلمين ث ل ا ث ة أ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و سيكاثر بنا ا ل أ م م يوم القيامه ة المرفوعة قال الولود لحديث أنس المرفوعة تزوج الودود حديث أخوان ا لحديث تزوج حديث أنس أنس ن ت ب قال تزوج、الودود. الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه رواه سعيد المرب سعيد مني سعيد بن منصور صاحب السنن خرص أخواني والأكبر والأخر صحيح المصنف المصنف وهذا بشواهده يساوي منه الحديث الحديث يا يساوي ما قال منه قال الولود الحديث الولود فقط. ولا أ ك ب ر أكبر إ ي هو ه الزياده الودود يبقى أ ي ض ا يستحب أ ن تقول ا ل م ر أ ة ودود يعني إ ي ه ودود ص ا ح ب ة ود أ خ ي كل الزوج تبغي ك انك تتزوج عشان تقول ص ا هي ودود للناس ه ي و د و د ل ل ن ا س م ع ر و ف بودها ف إ ذ ا تزوجها وهي ودود كانت إيه؟ ق ر ي ب ة من زوجها و أ ه ل زوجها واضح أخواني؟ يا كلي يبقى ذات دين ودود ولود هذه ثلاثة الصفات من、صفحة. قال البكر ن والسيد أخواني بكر. طيب بكر أ ل ا تتزوج نعم تتزوج لكن ا ل أ ف ض ل إيه ا لما ب طب ر لي البكر ل أ ش ي ا ء منها أ ن البكر غير مجربه ة البكر إ ي غير、مجرب. ما ج ر ب م رات رجال ف أ و ل رجل في حياتها هو هذا الرجل ف إ ذ ا كانت هذه لم تقارن لان ا ل م ج ر ب ة تعمل إيه؟ بين زوجها الاول والثاني مش كده تقارن في كل شيء وانظر إ ل ى المراه اذا سقطت على زوجها وكانت سيده وان كان زوجها عمله ولو كان طليقا ة مش كده هذه ل ل أ و ى طيب هذه ا ل أ و ل ى ا ل ث ا ن ي ة أ ن البكر ة ت ش ت ك ل ا ل ر ج ا ل خلاص ما جربتش فعندها تكون ص ا ح ب ة ود بزوجها دنياها الزوج دنيا ج د ي د ة خلاص و ل أ ن البكر ة أ ن ط ق أ ر ح ا م ا و لذلك أ م م ن عائشه لما غارت من خ ل ي ج ه قالت ف يا ن ف س ه يا رسول الله أ ر أ ي ت لو أ ن أ ن ا س ا ج ا ء و ا فجلسوا تحت ش ج ر ة و ر أ ي ت ش ج ر ة لم يجلس تحتها اي شجرتين تختار الوحيدة التي كانت زوجات النبي كان أم من عائشة فقالت هذا خلاص في بكر من أم ق ا ل البكر لقوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف ه لما لا تلاعبها وتلاعبك ل بكرا تزوج زابر تزوج إ ي ه س ي ب فلما س أ ل ه النبي اسيبا تزوجت أ م بكر قال إ ي ه بل سيبا فقال فهلا ل بكرا تلاعبها وتلاعبك خلاص لان د ن ي ا جديده وهو كان ب ك ر ا أو أي نقول ل ا ز و ج ة ل زوجه ة فقال ل هذا ف أ ع ل م النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و أ ن ه إ ن م ا تزوجها ل م ص ل ح ة ل أ ن الوالد لما توفي ترك له اخوات فخشي أ ن ي أ ت ي بمثلهن فأتى بسيب ل ط ر ع وتقود وليعزل عنها يعني ينزع قبل ا ل إ ن ز ا ل ليه خلاص كده ويكون مقام العزل كل مانع طبي ا ل آ ن مثل الحبوب ا ل ل و ل ب الوقت ا ل ز ك ر ي او غيرها ه ذ العزل يكون مقام ي ه ا ل العزل. العزل سبب في عدم وقوع الحمل وقد يتخلف السبب كما أ ن النكاح سبب في أ ق و ع ا ل ا ي الحمل وجود الولد وقد يتزوج ولا ينجب كن عقيدا فهذا من باب ا ل أ خ ذ ب ا ل إ ي ه بالسبب واضح نرجع بعدها قال الحسيبه ة المرأة يبقى أيضا من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة أن أن الصفات من تتوفر ت و ك ح س ب ه ذات نسب قال ليكون ولدها ن ج ي م ا من بيت معروف بالدين والصلاح لان لما يكون الولد ذا ت نسب من بيت معروف بالدين والصلاح غير م ا ؤ ي ه اما يكون مغمور خلاص اخوان بيأخذ السعى الدين لانه اهل وهذا يا ذات ذات وجد وحسيبة عند يعني دين حسيبة من ا ل أ ش ي ا ء التي تحزن القلب مثل هذا ت ص ل ت علي إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت يعني تشكو أ م ر ا عظيما تقول أ ن ا و أ خ ت ي ن من البنات إ ح ن ا أ ص ح ا ب ي أ ن ا و أ خ و ا ت ي في بيت لا دينا فيه الوالد معروف بشرب المخدرات و أ ك ل الرب وغيرها تقول لا يقربنا أ ح د م ا يقرب ش البيت أ ح د إ ح ن ا ذنبنا ايه ذ ه ي ا أخواني ا م ر أ ة ص ا ل ح ة في من في منبت منبت امرأة سوء ص ا ل ح ة في م ن ب ت سوء وهي تلوم كثيرا ف س أ ل ت ه ا تطئنتي لو جاءك واحد صاحب صلاح أ ه ل ه تجار المخدرات وبيت سيئ ه ت و ف ق عليه ا ل إ ن س ا ن يختار لنفسه مش كده فقد يكون هؤلاء ج ن ا ي ة جناية على من على أ ب ن ا ئ ي ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يا و ع ن ي ل م ا ب يصاهر هل ي أ خ ذ ا م ر أ ة م ق ط و ع ة من جذورها نبت كده ولا ح د ا و إ ذ ا صاغر فإنما ي أ خ ذ بيتا ف ي أ خ و ا ل وجدات وهي ت أ خ ذ بيتا فيه أ ج د ا د و أ ع م ا مش ك ل ولذلك ينبغي أ ن تكون ا ل م ر أ ة ح س ي ب ة وأن يكون الرجل النسيب ح س ي ب ا ل صاحب الدين الاثنين يعني ليس شرط النسب اولاد ن ي غنى لا مش هذا المقصود لكن بيت معروف به ب ا ل ا س ت ق ا م ة قال ا ل ا ج ن ب ي ة وهذه مع المصلي فيها وقفه بل يستحب نكاح ا ل ق ر ي ب ة بشرط أ ن تكون من أ س ر ة نجباء يعني لا يعرف فيها ا ل أ م ر ا ض ويعرف فيها الذكاء ه ذ ا يستحب أ ن يأخذ القريب فإن كان من أ س ر ا ت لا يعرف فيها هذا يستحب أن يذهب س ت ح ب أن ي الى الخارج أ ج ن ب ي ل أ ن ه لو ما ع ر ف ش فيها هذا الصفات الوراثيه تتوارث فيضعف ي ا ل ن س ل ولذلك المصنف ب د أ ب ا ل أ ج ن ب ي المصمم بلغ ب ا ل أ ج ن ب ي طب ه لان الصفات الوراثيه تتحسن طيب لو إ ن أ ج ن ب ي ه لكنها فيها نفس الصفات ا ل و ر ا ث ي ة في المجوهر في نفس الاسره ة ولا لا يضغف قبل طب ليه فإن ولانه د ه ي ك و أنجب تأخذ بعض لا ص ف ت الصفات من الرجل وبعض الصفات من إيه؟ من المرأة تكون إ يامن ج ب ي ة أمراض متوارسة قال ه الطلاق يأمن ا ا ل آ ن تزوج ا ل م ر أ ة من ق ر ي ب ة وطلق إ ل ا يحضر قطيعه رحم فيفضي مع القرابه الى قطيعات الرحم ا ل م أ م و ر بصلتها ثم قال الجميله ة ي ا ل أ و ل ى إ خ و ا ن ي ذا الدين و د و د ودود بكر ح س ي ب ة أ ج ن ب ي ة قال ج م ي ل ة لو قال تسر النفس ل ك أ ن افضل أ ل ا ن ي لأن ما يسر النفس لرجل لا ي ص ر لاخر مش كده ولا الكل ي ص ر النفس يعني قد تكون ج م ي ل ة لكنها لا تسر ص ر ا ل ن ف النبي ب ع ق النفس إذا ظ نظر ر سرته سرته إليها نظر إليها ل ل ت ت خ من ومن امرأة لامرأة يعني أنا أنا مكونش رجل لرجل أريد بشارط زوجة ولا ولا لا الإخوة قال صحيح ي بعض ب البياض م ن صفه جمال عند الناس طب عنده هو صفة ج م ا لا ل م ن صفه جمال واضح كده يا اخواني يبقى لو كلنا أفضل ولا؟ لأن اذا نظر إليه نظر اليه س ر ه و ا ح كده أسكن لأنه يا اخواني قال أسكن لنفسه قال صحيح أسكن、للنفس. لكن ل ن ف س إ ذ ا نظر إ ل ي ه ا تكون أ س ك ن لنفسه وعن أ وأكمل غ ض لبصره لمودته و أ ب ي ه ر ي ر ة قال قيل يا رسول الله أ ي النساء خير قال التي تصره إ ذ اذا نظر انتبه تصره قال الجميلة ما التي إيه قال لي إ نظر خلاص يبقى الجميله ذ ه تختلف من شخص ل آ خ ر لكن تصره إ ذ ا نظر هذه قال وتطيعه إ ذ ا أ م ر المطيعه مش العنيده وهذه أ غ ل ب مشاكل البيوت بسبب ع ن د ا ل م ر أ ة و ف ض ا ظ ة الرجل يكون ف ض غليظ و ا لو م ر أ ة ي ق اجتمع خريب البيت يعني يكون ا لكن ر والمرأة ج ل فضل غليظ عنيد لو دول البيت عنيد بثين سمع بيخبر لكن لو كانت احداهما دول الاخرى بيسير المركب يسير قال ولا تخالفه في نفسها خلاص ما بتخالفهش في نفسها إ ذ ا أ م ر أ ط ا ع ولا تخالف في النفس طيب لا تدخل تحت ا ل س ا ب ق ة نعم ل ك ن ل أ ه م ي ت ه ا أ ف ر ا د ه ا قالت ولا في ماله بما يكره يعني يكره ايه؟ يحب يا أخواني؟ يبقى الآن هو الآن ذكر عدد من الايه؟ عدد لكن تكون الآن الآن من من تصرفش تصرف خلاص الصفات مددرة لأمره ماله بما ماله بما وشائه كده ذكر ا ل أ و ل ى ذا الدين ا ل و د ث ا ل ث ة ولود ا ل و ا ر د ة في النص و ب ع د ي ن بكر ح س ي ب ة أ ج ن ب ي ة جميله ماشي كده يا انتقل أ خ و ا ي ا ن المصنف الان آ ن ي أ خ و ا ي بباب له اتصال بباب النكاح سيذكر في هذا الباب أ ح ك ا م النظر هذكر اذكر اي في هذا الباب النظر للخطبه جاء باحكام النظر كلها م ل خ ص ة هناك كتاب جميل لابن ا ل ق ط ا ن الفاسي اسمه النظر في احكام النظر النظر في أ ح ك ا م النظر, النظر, الأولى يعني إيه؟ ها النظر اللي إيه؟ العقلي ن ظ ر الأولى ي ن النظر ي إيه الإيه ا ل ع في أ ح ك ا م النظر البصري لابن القطان الفاسي, ابن القطان الفاسي. صاحب كتاب ب ي ا ن الوهم و ا ل إ ه ا م ا ل و ا ق ع في كتاب ا ل أ ح ك ا م لعبد الحق ا ل إ ش ب ي ل ايه ي الفاس من, من بلاد المغرب ا ل آ ن سيذكر أ ح ك ا م النظر أ ن ت ممكن الآن ت أ ت ي على هذه العناوين ا ل م ك ت و ب ة عندك وتكتب أنت أنه سيذكر احكام النظر إلى المخطوب لكن هنا ساذكر احكام النظر كلها فانت تكتب كده عليها عنوان حتى تصل اليه ف ي اذا أ ر د ت بتكتب ك أ ح اذا م النظر إ وجدت حكما شرعيا في غير بابه فتعال على طرات الكتاب من الخارج ويكتب وبعدين إلي يتقادم كده أحكام النظر صاد كذا إلي كذا بالكتاب هتحتاجها、الآن. هتحتاجها متى صاد عندما العهد النظر الآن مش إيه يذهب ع ن كثير الموضوع ستجد ايه هذا مكتوبا عندك ستجد ك من اهل العلم يكون له في مثل هذا دفتر يلخص فيه ف ي أ ت ي بمثل هذه الفائده ة ويكتب、كده. فائدة ويكتب احكام النظر من هذا الكتاب ويضع عليها ايه او من هذا الكتاب من من ينقله ل يرخصه ويضع ويضع فائده ة الصفحة برقم والجز فتكون ن ع د في دفتره أو في ملخصاته إذا ارادها وجدها ملخصاته او اذا خلاص س ا خ م الان و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب الوقت انتهى ولا منتهى انت حر ن انا عندي م ح ا ض ر ة تالي هذه وانا انتظر اخواني ل ل س ه ما جاءوا ا ل آ ن عندهم م ح ا ض ر ة فيفوق و فانا لا اشكال عندي لا فقه عايزين تستمر واستمرين خاطر ي ك و ن م ص ن ف رحمه الله تعالى ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى يبقى البصر ما حكم وهذا ج ويجب و ب البصر البصر غض غض قال ما ا كل ل ل حرم عن تعالى و ه الحكم اخواني من باب تحريم الوسائل من باب تحريم باب الوسائل يعني من سد الذريعة. الذريعة يعني الوسيلة. عندنا المحرمات تنقسم عند أ ه ل العلم إ ل ى قسمين محرم لذاته يعني لقبح ذاته ومحرم سدا للذريعه ل أ ن وسيله تؤدي للحرام خلاص المحرم لقبح ذات ه مثل تحريم الزنا قال ولا تقربوا الزنا لماذا ذات الزنا المحرم لكبح ل محرم طب ن ه وسيلة س د للذريعة مثل الزنا ر إنما النظر لا حرم عليك النظر حتى لا يفتنك فتقع في حتى فتقع م ث لقبح ا ل خ ر ا الأجنبية ل م ر أ ة ر م ذات ل بالمرأة الأجنبية خ ر و ة ح ى لا تقع في الزنا سفر ا ل م ر أ ة وحدها بغير محرم حرم سفرها وحدها حتى لا تقع في الزنا الحجاب حجاب ا ل م ر أ ة أ م ر ت ا ل م ر أ ة بستر نفسها ليه حتى لا تقع في الزنا ل الوسائل للغايات يعني محرمات نقول فيها محرمة للذريعة م م محرمات محرمة ح تحرين ر ا فيها سدا ت يعني طيب ايه الفرق بين المحرم لذاته والمحرم ف ت س د للذريعه فرق عظيم المحرم لذاته لا يجوز الا ضروره, لا يجوز إلا ضرورة. والمحرم س د للذريعه يجوز للحاجه انا اريد مثلا يوضح ا ل ض ر و ر ة ا خ و ن يعني ي يقع الضرر بك ان لم تفعل مثال الرجل اوشك على الموت ولا طعام عنده لكن عنده الميت يحل الاكل م ي ت ولا لا ط ب ليه ه ي م و ت ض ر و ر ة اصابته ا ل غ ص ة وليس عنده الا دول يشرب ولا مشروع ليه ه ي م و ت مشكله هذه اسمها ض ر و ر ة الضروره قد تصيبه في دينه في نفسه في ماله في عرضه في نسل هذه ض ر ر و الضرورات ت يعني ا فين في الكليات الخامسة فيها بضرر طيب الحاجة, لا الحاجة ليس فيها أصابة لكن بيلحق تعال نرجع للقاعدة ما حرم لذاته لا يباح إ ل ا ل ل ض ر و ر ة طب وما حرم ل أ ن ه و س ي ل ة إ ل ى الحرام يباح ل ل ح ا ج خلاص تعال نطبق هذا ا ل م ر أ ة احتاجت لتطبيب وان لم تذهب للطبيب ت أ خ ر شفاؤها لم يكن ل ا مشقه ولا ضرورة؟ او ض ر و ر شقة أ و عندها ط ب ي ب ة لكنها ليست م ا ه ر ة وطبيب ماهر هل يحل لها أ ن تذهب للطبيب الماهر لي حاجه ة محرمة سداً للذريعة أبيحت؟ للحاجة ومنها أن أبا طيبة يبقى أبيحت أبا هذه ومنها كانت سدا أن حاجمة أم سلمة ر س أ في、رأسه. ومنها أ ن النساء ك ن يضمدن الجرح في الغزوات مع النبي ط ب مش ممكن يقوم بهذا الرجال ممكن لكن لما احتاج الرجال ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا للقتال و ا ل س ق ا ي ة كان ا ل ن س ب ايه يقومن بهذا حاجه لو يسبب ح ا ج حاجة, حاجة. ومنها إ ر س ا ل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض للاتيان ب ع ض ا ص ح ب ة ل ل إ بزينب زينب من ابنه النبي لتهاجر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ة حاجة للضرورة سفرت سد غير ذمحرم المحرم والمحرم للذريع لذاته به يبقى يباح يباحي مع كليا يا أخواني ي هذه وضح لا إلى إ للحاجة. تحريم النظر س ا د ل ل ذ ر ي ع للحرام ولذلك يباح عند الحاج والحاجات س ت أ ت ي الان آ ن خ ل ص كده يا ا أ خ و ي قال لقوله تعالى كل ا ل م ؤ ن ي ن يغضوا ها؟ من أ ب ص ا ر ه م ولا أ ب ص ا ر ه م مين من دل إيه؟ رب العالمين ما أمرك ايه للطبعيد دل البصر أبدا رب بغض لكن أ م ر ك بالغض من البصر ط ب عباره المصلي فيها ص ح ي ح ة ولا غير ص ح ي ح ة لا صحيح لان نقيد غض البصر بما حرم الله يعني ل ي من أ ب ص ا ر ه ولا كل أ ب ص ا ر ي ن لا من أ ب ص ا ر ه لو أ م ر ك الله بغض البصر لضاقت علينا كل شيء ل أ ن كنغض البصر يعني أ ن أن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ن ظ ر إ ل ي ك م ولا أ ن ظ ر ا ل ل ط ر ي ق ط ب والنظر إ ل ي ك م مباح ولا غير مباح مباح ولذلك ا ل أ م ر هنا به يغض منين؟ من أ ب ص ا ر ه وكل ا ل م م ن ك ه يغضبن من, أبصاره من ابصارهن يبقى النظر م ب ا ح تنظر إ ل ي ه والنظر م ح ر م لا تنظر اليه قال وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال والعينان ز ن ه م ا ا ل ظ ر أو والعينان زناهما النظر كتب على ابن آ د م حظه من الزنا فمن ضمن ما ذكر العين زناها النظر ط يقام يا الحد بالنظر لا وما ل كيف زناها النظر و س ي ل ة وسيلة ت ق ع في الزنا ولذلك حرم النظر ليه سدا لهذه ا ل ذ ر ي ع ة قال الحديث متفق عليه وعن جرير يعني جرير بن عبد الله ا ل ب ج ر ي قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن ن ظ ر ا ت ا ل ف ج أ ة يعني نظر ا ل ف ج أ ة ي ع ن ي أ ن ا أ س ي ر غض للبصر ف ج أ ة وقع نظري على ما حرم الله اسم نظر ليه الفجأة كنت في بيت ي أ ح د أ ص د ق ا ئ ي وقع عيني على محارمه نظر, نظر الفجاه الان لمحرم وهذا مما امر الله تعالى بالغض عنه فهو يخشى ان يؤاخذ بنظر ا ل ف ج أ ه انتبه يا ا خ و ا ن هؤلاء كانوا يخشون على انفسهم يخشى يؤاخذ ان بنظر. هو تعامل النظر بنظر النظر هو ده لا فاجأه فقال اصرف بصرك يعني لا شيء عليك واصرف البصر يبقى متى يؤاخذ خ ر بنظرة ل ف فجأة فانت ج أ ة نظرة اه اذا كانت نظرة فجأة فأنت غير م ؤ لانك غير متعمد. لكن ايه لم ل ايه غير تصرف متعمد بنظره ص ر اه تؤخر طب ل ه لانك ل هنا متعمد و ن ا ك ف ر بالنظرة ق ف ج أ ة و ف ر ق ه النظر في فرق كبير بين الاثنين ن ظ ر ة ف ج أ ة أ ص ل ا لا يعمد إ ل ى النظر بل يغض البصر هو غض ل ب ص ر فوقع عينه إ ل ى ما حرم الله فصرف البصر غض هذه نظره ة ي ف ج أ ة لكن استراق البصر أ ن يعمد إ ل ى النظر س ر ق ة دون أ ن يدري الناس يعني ينظر نظر ع ي ن يصرف اسمها ي ه استراق ما هذه ي ن ظ ر ة اولى لما ب يسترق نظر ن ظ ر ة ايه اولى ي ؤ خ ذ بها ولا لا ي ؤ خ ذ بها لعمد يبقى ليست ن ظ ر ة ا ل ف ج أ ة هي ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى كما يظن بعض إ خ و ا ن لا ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا كانت سرقه للنظر يؤخذ ولا لا يؤخذ يؤخذ ن ظ ر ة ا ل ف ج أ ة ان تقع عينك إ ل ى ما حرم الله و أ ن ت لا تعمل إ ل ى ذلك عندها ت ص ر ف النظر فلا تؤخذ خ لكن ا ص د ه إ خ و ا لكن ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا كانت استراقا اخذت وهذا قول الله تعالى يعلمه خ ا ئ ن ة الاعين ايه ب ق ى خ ا ئ ن ة الاعين هنا سمى العين خ و ا ن ة سمى العين يا اخواني خ و ا ن ة خ و ن يعني أ ن ت أ م ن ت ه في بيتك دخلت بيتك ه م ن ائتمنت ولا لا ف خ ا ن ك بان نظر إ ل ى العورات نظر للمحار ل م ا ل ن ظ ر هنا يدوم و ل ا لا يدوم لا يدوم ن ظ ر فكلما نظرت إ ل ي ه ا إيه خ ا ئ ن ة ب يخون ق ي و خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن قد لا يدريها كثير من الناس ما يشعرش بها ك ر ب العالمين يعلمها ويعلم ما تخفي الصدور والله مؤاخذه خائنة الأعلى على قال رواه ومسلم وأبو داود قال أحمد في الفروع من اللي قال في الفروع ابن مفلح. ابن الإسلام كان الإسلام المفلح خلاص هذا الكتاب يا أخواني الحنابلة بن بن أبوك مذهب أنت أنت دون مفلح مفلح تلميذ تيمية تيمية مش فيه لشيخ يقول له شيخ واختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه وهو كتاب عظيم استمع لهذا الكلام العاقل من هذا الرجل العاقل يقول و ل ي ح ض ر العاقل اطلاق البصر يحضر م الى البصر إ ما حرم الله ف إ ن العين ترى غير المقدور عليه غير المقدور عليه أخواني المقدور إ م ا عدم ا ل ق د ر ة ا ل ح س ي ة و إ م ا عدم ا ل ق د ر ة ا ل ش ر ع ي ة عدم ا ل ق د ر ة الحسيه ة أنت ت ت لا س ط ي ع ح س انت لا حسا تستطيعه ي ي يعني إذا لم ن ظ ر لا ح ل ل والحراب مش تستطيعه حسا ا ولا تستطيعه ع ش ر ان استطعته حسا لا تستطيع ه الشرع يمنعك او لا تستطيعه حسا ولا شرعا ص ك حسنا ن يا、خوني. طيب اخواني العين ترى غير المقدور عليه استمع على غير ما هو عليه غير الشيطان م ما ق و هو ر غير عليه على غير ما هو عليه ل ا يحل يزين ابن الجوزي يذكر ق ص ة في أ خ ب ا ر الحمقى والمغفلين يقول كان رجل يكثر من أ ن يقول ل م ر أ ت ه قبح الله وجهك ووجه من أتى أنه بك مع إن هو اللي اتى أ بك اللي يتعرض ل ل م س ا ن ف ا ن ت ق ب ت وخرجت وتعرضت له ماشي قدام فصار خلفها يغازلها في البيت الان ب ل ا في الشارع مشي ا غ ا ز ل ه فلما انصرفت واتى الى بيته قالت اما شعرت انك تعرضت لليوم قال لا فقصت عليه فقال ما أ ح ل ا ك في الحرام وما أ ق ب ح ك في الحلال إيه اللي حصل هنا يا عواني؟ غير المقدور عليه زينه الشيطان حلاه هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ن ا ل م ر أ ة تقبل في ص و ر ة ش ي ط ا ن وتدبر في ص و ر ة ش ي ط ا ن يعني ايه الشيطان لا الشيطان يحليها غير م ق د و ر عليه يحليه ا ل آ ن ف إ ن العين ترى غير المقدور عليه سواء حسا أ و شرعا أ و ا ل ا ث ن ي ن ومع ذلك ياتي الشيطان بيه ف ي ه ي ا أخواني بين ا ل م ح ب ة والعشق ب ي ن العشق للصور العشق يا أخواني للصور ب تحب واحده ل أ ن ج م ي ل ة ب تحب واحد ل أ ن ه ب يعرف يتكلم ك و ي س ا س م ه ايه عشق للصور أ ح د علماء ا ل م م ل ك المعروفين بالله بكثره ا ل ب س م ة جاء في درس له سمعته في طريقي لعمره م ر ة كان السائق ماذا يشغل ه ب ي ق و ل اتصل عليه بعض الشباب وقال تراني ب ح ب فلانه ا ل ف ل ا ن ي ة واهلها لا ي ن ي د و ن ا ي ز يزوجوني ن وانا ب ن ت ح ر وانا ويكلمها في الهاتف فالشيخ وعظه بالله فلم يتعظ يقول فقلت له طيب قبل ما أ ق و ل لك ي و ح ليك انك أ ن تهرب ت معه في الزواج طبعا هذا يجوز س ب م ا ي ج وما ز يجوز ط ب انت ا ل آ ن اتصل عليها و أ و ل ما ترفع السماعه سبها أو ما ترفع قال له م ا ذ س ت ط ي ع له جرب فاتصل عليها ثم بدا أ ع يريد ز سبها ا مش ق د فأول سب ان يسبها ولن يسبها ايه ف لما اغلقت في و ج وبعدين ر ح ثم ا اتصل أول ما اتصلت بادلته أول س ب ا ب س ب خلاص بعدها اتصل على الشيخ قال كلب بنت ل ال... هذا حب بقى و لا شئ ولا عشق, عشق صور, عشق صور. هذا ي ا أ خ و ا ل الفرق الشيطان و ح ل ي غير المقدور عليه في العين فيقع العشق فيهلك الدين انظر ماذا يريد أ ن يفعل ويهلك البدن وأما القلب ف إ ن محبه القلوب ا لا ل ل و ب ي م ل ك ه إ ل ا الله أ ن ت غير محاسب على ما يملكه الله وانت أ ن ت ل تملكه أ غير محاسب ع لا ي ه و ض ح كده يا إخواني والإنسان يعاقب ي والإنسان ع م ص ت ه بهذه الإنسان يعاقب ا ل م ع ص ي ة يقع هذا ا ل ع وفيعاقب بهذه المعصية عليه عظيمة ش ق وقد مفسب يترتب أنا بهذه ذ أ ك ر في شرق الشباب مات أ ح د المغنيين سمعنا ان ع د د من البلد طلعوا على ا ل س ط و ر و ا ل ق و ا ب أ ن ف س ه م وبعدين بس حرقت أ ه ل ك الدنيا والدين ب أ ي شيء بعشق الصور اطلقوا البصر إ ل ى ما حرم الله و أ ط ل ق ن ا البصر السمع لسماع ما حرم الله فيحصل ب إيه؟ إ ه ل اهلاك ك إ للدنيا والدين هذا قول المصنف ف إ ن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه خلاص أخواني عليه فقط وعلى غير الإيه؟ المقدور عليه تحلي يا كده مقدور غير غير مش فقط وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين طيب لو افترضنا ان وقع البلاء من مثل هذا قال فمن ا ب ت ر ي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء لو و قال ع منه ع عيوب ش ق فكر فين في ا ل ن س ا قال ء ب مسعود اذا اعجبت احدكم ا م ر أ ة فليذكر مناتنها ا ل ل جعل من المرأة ع ا منفرات م من مش ي ن كده قال وما عيب نساء الدنيا ب أ ع ج ب من قوله من قوله تعالى ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة نساء ا ل ج ن ة لا يحضن ولا ينفسن ولا يخرج منهن البول والعذره أ ع ز ك م الله هذه كلها نجسات ولا يتعرقن فيفكر ل في أ ه ل ا ل ج ن ة واليد عنه ما حرم الله تعالى خلاص كلا يبقى ا اخواني ي الحكم الاول غض البصر على ما حرم الله تعالى خلاص اخر خلاص المصنف قال انتهى ونحن نقول بلغة انتهى ولا بلغة لو انتهى يكون اخر درس. بلغة ونبدأ ان شاء الله تعالى في الدرس الثاني مع النظر المباح بهذا انتهى انتهى كنا انتهى ان شاء طيب يكون في ونبدأ نقف ونحن نكون مع درس ب د ا ي ة الدرس الثاني خ و النظر ن ي ا المباح وسيقسم فيه المصنف النظر إ ل ى ث م ا ن ي ة أ ق س ا م بعضها مباح وبعضها غير مباح طيب تتفي خير عليكم بهذا ما ازاكم القدر الله وحصله